يقول في غرفتي اواجه رجال وشبه الرجال والحكي ما حكيته عبث والمواقف دليل والمجلس بالخلط مفهوم ولله الكمال ما يرد البعث نقصه من ضحكه العلي يا كم شيء يقال وشيء ما يقال ويا كم شيء تدعث وسط نفسي ويديك يا كم جلسنا مع رجال انقلبوا وحال الشكل شكل رجال والعلم من دليل دور كلام ودور هراء ولا تهدر فعال ناس بتزيد الحكي وفعلها بعمل رذيل يا خساره ال 6 لتره وميله عقاب يا خساره ثلاثه حروف في بطاقه الدليل معادل معنى رجل لا وزن ولا ساقو يجيلون الرفاه وهي لها وزن ثقيل ولكن اللي قال انا رجال قد ما قال بعضهم مغتر في زوله مسوي ثقيل انا ما ادري شلون الناس تربيها هالجيل يطلع لي واحد من طيب من عرض كل جيل والباقي كأنهم بشبوق راعينا الحار على الوديه تربوا وجمع الحثيل ولا يجي من واحد من عيال الرياض يقعد يهايط يا كان ماله مثيل متربي على التكله والرفاه والدلال ما قاعد تحمل قساوه في حياته هو الغليل صاحبه نفسه وغيره ما له مجال يحسب إن الناس عليه تذابح ولا تميل دلوه لكن بحجم كبير ومتاعل وهو في ذمتي من هلا الإناث صورها وتمثيل واجد الليل يا قال القول استهال وقليل اللي فاق فعله القول جدا قليل هاك زبدة الهرج وقل فيها صدق الجمال قالها من واقع عاش هذا التفاصيل ما كل من كتب له ذكر صار رجع ولكن من خط شاربه من عرف رجع جي